ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أجرنا من النار أجمعين بمنك وفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس الثالث عشر من سلسلة الدروس الفقهية التي نقوم فيها بشرح متن الدرر البهية في المسائل الفقهية للحافظ الإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى وقد وصلنا في كتاب الصلاة إلى باب صلاة الجماعة قال الإمام الشوكاني رحمه الله هي من آكد السنن وتنعقد باثنين وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر وتصح بعد المفضول والأولى أن يكون الإمام من الخيار ويأم الرجل بالنساء إلى العكس والمفترض بالمتنفل والعكس وتجب المتابعة في غير مبطل ولا يأم الرجل قوما هم له كارهون ويصلي بهم صلاة أخفهم ويقدم السلطان ورب المنزل والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمن به وموقفهم خلفه إلا الواحد فعن يمينه وإمامة النساء وسط الصف وتقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم وأن يسد الخلل وأن يتم الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك قوله رحمه الله تعالى هي من آكد السنن اعلموا حفظكم الله تعالى أن صلاة الجماعة هي من الأمور العظيمة التي جاء بها هذا الدين وفي وفيها من الفضل والبركة الشيء العظيم إذ هي من الشعائر الإسلامية والقرب الدينية وورد فيها كثير من الترغيبات وأما قوله أنها من آكد السنن ففيه نظر ذلك أن الأدلة الواردة في السنة النبوية تدل على عكس ذلك إذ تدل على الوجوب من ذلك الحديث الصحيح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 ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها يعني صلاة العشاء. وكذلك حديث أبي هريرة أيضا عند مسلم وغيره قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول, الله صل... فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ول دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة فقال نعم قال فأجب وعلق ابن القيم رحمه الله تعالى على الحديث الأول الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة قال فلم يكن ليحرق مرتكب صغيرة فترك الصلاة في الجماعة من الكبائر وعلق على الحديث الثاني الذي لم يرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي ورد في رواية أخرى أنه ابن أم مكتوم لم يرخص له في ترك الجماعة إذا سمع النداء علق عليه ابن القيم بقوله فهذا أكثر من الكبيرة فهذا أكثر من الكبيرة وأدلة القائلين بالوجوب بعدم الوجوب أنهم ذهبوا إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة فقالوا تفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة على صلاة الفذ يفيد أن صلاة الفذ مجزئة وأنها أن الأحاديث الأخرى التي فيها ما يفيد الوجوب تؤول على أن صلاة الجماعة هي فقط من السنن المؤكدة ولكن يرد ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالته القيمة رسالة الصلاة المطبوعة بعنوان الصلاة وحكم تاركها يعلق بقوله رحمه الله التفضيل لا يستلزم البراءة براءة الذمة من كل وجه التفضيل لا يستلزم براءة الذمة من كل وجه سواء كان مطلقا أو مقيدا وأورد كمثال على ذلك قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلة وقوله تعالى أيضا قل أذلك خير أم جنة الخلد فهذا تفاضل في آيات القرآن تفاضل بين الجنة والنار وبينهما ما بينهما من الفرق العظيم فهذا التفاضل لا يمكن أن يقول عاقل أن مفهومه أن النار أو ما يؤدي إلى النار أمر جائز يعني يجوز أن تفعل ما يؤدي بك إلى النار فكما فاستدل بهذا ابن القيم رحمه الله تعالى على أن التفاضل أن التفضيل قد يحصل مع مناقضة المفضل للمفضل عليه من كل وجه قد يتم التناقض من كل وجه ومع ذلك يحصل التفضيل وكذلك هناك أحاديث في صلاة الرجل إلى جانب الرجل الآخر في صف واحد ويكون بين صلاتيهما من الفرق والأجري الأمر العظيم جدا ومع ذلك فكلاهما في صلاة الفريضة فكلاهما في صلاة الفريضة وفي جماعة ومع ذلك فحصل التفضيل في هذه الأحاديث فالحديث الذي إذا يستدل به الكثير من أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة لا يتم به الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة وكذلك هناك مسألة وهي أن هذا الوجوب قد ذهب إليه من الأئمة الإمام عطاء والإمام الحسن البصري والأوزاعي وأبو ثور والإمام أحمد في ظاهر مذهبه وكذلك الإمام الشافعي كما جاء في مختصر المزن وقال الأحناف والمالكية بأنه سنة مؤكدة ولكن قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولكنهم أي الأحناف والمالكية ولكنهم يؤثمون تارك السنن المؤكدة، يؤثمون تارك السنن المؤكدة ويصححون الصلاة بدونها، فالخلاف بينهم وبين من قال إنها واجبة لفظي وكذلك فقد صرح بعضهم بالوجوب. فإن كانوا إذن يؤثمون تارك السنن المؤكدة ويصححون الصلاة بدون بدونها، فهذا هو عين تعريف الأصولي للوجوب. فدل هذا على أن الخلافة لفظي بين القائلين بعدم الوجوب والقائلين به كذلك صلاة الجماعة تكون في المسجد صلاة الجماعة تكون في المسجد يدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه الأعمى كما ذكرنا في هذا الحديث لم يقل له انظر من يصلي معك انظر من يصلي معك ل يعني تحصل على أجر الجماعة مع ذلك الشخص الآخر وإنما أمره بحضور المسجد وكذلك الذين هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوتهم لأنهم لا يحضرون المسجد وإلا فغير ظاهر أنهم لم يكونوا يؤدون الجماعة في بيوتهم فقد يكونون يؤدون صلاة الجماعة في بيوتهم ولكن مع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا به هو شهود الجماعة في المسجد فهذا إذن هو الراجح في مسألة صلاة الجماعة وهي أنها واجبة قال الشوكان رحمه الله تعالى وتنعقد باثنين فأما هذا فليس فيه خلاف فليس في ذلك خلاف ودليله ما جاء في صحيحين في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه صلى بالليل مع النبي صلى الله عليه وسلم وحده وقعد عن يساره فأداره إلى يمينه فانعقدت الجماعة إذن باثنين ولا خلاف في المسألة ولكن إذا كثر الجمع كان الثواب أكثر إذا كثر الجمع كان الثواب أكثر فقد ثبت عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله وما كان أكثر فهو أحب إلى الله هذا حديث له شواهد ترفعه إلى درجة الحسن أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وغيرهم قال وتصح بعد المفضول وتصح بعد المفضول وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد صلى صلى الله عليه وآله وسلم وراء أبي بكر رضي الله عنه ووراء غيره من الصحابة وليس هناك أي دليل يثبت العكس لا دليل يثبت العكس أي يثبت عدم جواز صلاة الفاضل وراء المفضول والمعتبر في تقديم الإمام على المأمومين المعتبر في ذلك هو ما جاء في الحديث المعروف الذي أخراجه مسلم وغيره يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة هذه هي المسائل التي يحصل بها التفضيل ويحصل بها تقديم الإمام على المأمومين أما غيرها من مطلق الفضل والورع والعلم وغير ذلك فهي أمور ليس فيها فهي أمور لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا إن كانت من هذه المسائل التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال والأولى أن يكون الإمام من الخيار والأولى أن يكون الإمام من الخيار وذلك لحديث اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم هذا الحديث أخرجه الدار قطني وفيه ضعف ولكن يشهد له حديث آخر أخرجه الحاكم عن مرثد الغنوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن صركم أن تقبل صلاتكم فليأمكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم فهذا الحديث يشهد للأول ويؤخذ منهما معا أن الإمام الأولى والأجدر أن يكون من خير الم... من خير هؤلاء الناس الذين يشاركون في تلك الجماعة ولكن بطبيعة الحال لا حرج في العكس إن وقع هناك مسألة في باب الإمامة هذا وهو أنه القاعدة العظمى في هذا الباب هو أن كل من تصح صلاته لنفسه فصلاته لغيره صحيحة أيضا أي فامامته لغيره صحيحة أيضا هذه هي القاعدة فالذي يصلي بالناس مهما بلغ فجوره وإن كان أفجر خلق الله ما لم يكفر فإن إمامته جائزة والصلاة خلفه لا حرج فيها ألبت وإنما في الصلاة خلف المبتدع والفاجر ينظر هل إذا كان في هجر الصلاة في هجر هذا المبتدع أو الفاسق أو الفاجر إن كان في هجره زجر له للانتهاء عن غيه وضلاله ففي هذه الحالة يجوز الهجر بأن تذهب إلى مسجد آخر وإلا إن لم يكن في هذا الأمر أي مصلحة بل كانت فيه مفاسد، فالأولى الصلاة خلف هذا الإمام، وهذا هو فعل السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وكانوا يبدعون من يترك الصلاة في الجماعات والجمع خلف الأئمة خلف أئمة الجور أو الأئمة المبتدع وغيرهم، مثال ذلك أن معظم الأئمة أئمة الجرح والتعديل بدعوا الإمام الحسن بن صالح بن حي قال عنه سفيان الثوري الحسن بن صالح مع ما سمع من العلم والفقه يترك الجمعة ثم قام وذهب وكان وقال عنه يحيى بن سعيد القطان لم يكن بالسكه أي لم يكن على الجادة الواضحة وذلك فقط لكونه يترك الجماعات والجمع لتأوله في عدم جوازي جوازي ذلك وراء المبتدعات والفساق والفجر ونقل. العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على جامع الترمذي نقل وضعا غريبا لبعض الناس في زمانه ولعلهم موجودون أيضا في هذا الزمان يدخل بعضهم إلى المسجد فيقعد لا يصلي وراء الإمام ينتظر أن يصلي في جماعة يقول إنه يحصل له بها السنة أو جماعة تحافظ على جميع السنن والمندوبات فأنكر عليهم أحمد شاكر إنكارا عظيما وقال إن هؤلاء الجهال لم يعلموا بأنهم قد أبطلوا أصل صلاتهم قد أبطلوا أصل صلاتهم من حيث أرادوا الحصول على بعض السنن والمندوبات فقط أما مسألة إمامة الرجل بالنساء للعكس قال وتصح إمامة الرجل بالنساء للعكس دليله ما جاء في الصحيحين ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال أنه صفى يعني أنس هو واليتيم وراء النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائهم وكذلك أخرج أبو بكر الإسماعيلي في مستخرجه على صحيح البخاري عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رجع من المسجد صلى بنا إذا رجع من المسجد صلى بنا هذا الحديث قال عنه ابن حجر في التلخيص هذا أحد الأحاديث الزائدة في مستخرج الإسماعيل على ما في البخاري وهو حديث غريب والمسألة ليس فيها خلاف إذا كانت النساء مع الرجال بمعنى إمامة الرجل بجمع فيه نساء ورجال وإنما الخلاف في إمامة الرجل بالنساء فقط ولكن لا دليل على عدم الجواز وإنما الدليل من السنة الفعلية الذي ذكرنا يدل على جواز ذلك أما مسألة إمامة النساء أو المرأة بالرجال فقد ورد فيه حديث أخرجه ابن ماجه لا تأمن مرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا ولكن هذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام اسناده واهن فيه عبد الله بن محمد العدوي وهو متهم بوضع الحديث وشيخه في هذا السند وهو علي بن زيد بن جدعان ضعيف وله طرق أخرى ولكن كلها لا تسلم من مقال الحديث إذا ضعيف ولا ينتهض للاحتجاج، ولكن هناك عمومات أخرى من الشرع من مثل أن المرأة عورة وأن الرجال قوامون على النساء وغير ذلك تدل على عدم الجواز، وهذا الذي ذهب له جماهير أهل العلم ولم يخالف في ذلك إلا. المزني وأبو ثور من أصحاب الشافعي وخالف أيضا الطبر رحمه الله تعالى ولكن خالف فقط في صلاة التراويح قال يجوز للمرأة أن تأم بالرجال في صلاة التراويح إن عدم من يحفظ القرآن وهكذا ولم ينقل جواز إمامة المرأة بالرجال عن غير هؤلاء الثلاثة ولهذا جزم الإمام الشوكاني بقوله لا العكس أي لا يجوز إمامة المرأة بالرجال قال والمفترض بالمتنفل والعكس ودليله حديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يأم قومه بعد أن يصلي تلك الصلاة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا حديث في الصحيحين يعني معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي يأم بقومه فهو في إمامته الثانية أو في صلاته الثانية يأم متنفلا بالمأمومين وهم في هذه الحالة مفترضون فهذا دليل على جواز إمامة المفترض بالمتنفل لما فيه من تقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك أما العكس فهو ثابت أيضا في أحاديث أخرى مثل الحديث المعروف في الصلاة خلف الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابة أن, أن يصلوها مع الأئمة وأن أن يصلوها في وقتها ثم يصلوها مع الأئمة فهذا أيضا دليل على جواز إمامة المفترض بالتنفل والعكس و كذلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قيام الليل صلاته مع ابن عباس رضي الله عنه فهذا فيه صلاة المتنفل بالمتنفل وهو أيضا جائز صلاة المتنفل بالمتنفل وكذلك الحديث الذي ذكرنا في صلاته بأنس واليتيم والعجوز خلفه فهذا أيضا يدل على جواز صلاة المتنفل بالمتنفل قال رحمه الله وتجب المتابعة في غير مبطل لحديث أبي هريرة وأنس وجابر رضي الله عنهم وهذه أحاديث ثابتة في الصحيح إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه وكذلك وعيد شديد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول صورته صورة حمار هذا حديث صحيح أخرجه الجماعة وفيه وعيد شديد على الذي لا يتابع الإمام في الصلاة بقيت مسألة المتابعة في غير مبطل فأما متابعة الإمام في المسائل التي قد تبطل الصلاة مثل كلامه أو حركته الكثيرة أو غير ذلك فهذا ظاهر يعني لا يجوز متابعته في كل ذلك ولكن بقي الكلام على الصلاة خلف الإمام الجالس الذي له عذر يجعله يصلي جالسا وفي هذه الحالة هل يصلي المأمومون خلفه قعودا أم يصلون قياما وذلك لأن الصلاة جالسا من غير عذر تبطل الصلاة لأن القيام ركن من أركان الصلاة وذكرنا أن ترك ركن من أركان الصلاة عمدا بغير عذر مبطل للصلاة فهؤلاء المأمومون ليس لهم عذرا في ترك في ترك القيام خلال الصلاة فهل يجوز أن يتابع الإمام في الجلوس أم أنهم يقومون جاء عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في مرض موته صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا وصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى, إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا وهناك أحاديث أخرى وروايات في هذا الباب في بابي أن المصلي رحمك الله ان المصلي خلف الإمام القاعد يصلي قائدا وقد قال بهذا القول الإمام أحمد واسحاق بن راهويه والإمام الأوزاعي والإمام ابن المنذر وجميع أهل الظاهر وجزم به الامام ابن حزم في المحلة وحكاه عن جمهور السلف وحكاه عن جمهور السلف كما روى ابن حبان رحمه الله تعالى عن, ثلاثة عن أربعة من الصحابة هم جابر بن عبد الله وأبو هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن فهد وهؤلاء كلهم من الصحابة نقل عنهم إفتاءهم بهذه المسألة التي ذكرنا من قعود المأمومين خلف الإمام القاعد ونقل أيضا أقوالا عن التابعين وغيرهم وقال هذا عندي ضرب من الإجماع لأن هؤلاء الصحابة الذين أفتوا بذلك لم يعلم لهم مخالف من الصحابة وكذلك ورد الأمر عن كثير من أئمة التابعين وكثير من الأئمة المجتهدين هذه المسائل كلها تدل على أن الراجحة هو صلاة المأمومين خلف الإمام القاعد قعودا وهناك من ذهب إلى مسائل أخرى لا سبيل إلى تفصيلها من النسخ والترجيح بين الرواية وغير ذلك ولكن هذا كله لا ندخل في تفاصيله فالراجح ما ذكرنا الله أعلى قال رحمه الله تعالى ولا يأم الرجل قوما هم له كارهون ولا يأم الرجل قوما هم له كارهون لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة وذكر منهم من يتقدم قوما وهم له كارهون هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وفي سنده ضعف ولكن يشهد لهذه القطعة منه أي إمامة الرجل بالقوم إذا كانوا له كارهين يشهد لهذا أحاديث أخرى منها ما أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون وحسنه الترمذي وضعفه بعض أهل العلم ولكن يشهد له الذي قبله فهذه هناك أحاديث كثيرة عن جمع من الصحابة يقوي بعضها بعضا وتصل إلى مرتبة الاحتجاج في عدم جواز إمامة الرجل بالقوم إذا كانوا له كارهين فأما مسألة كراهية من الإمام ففي المسألة تفصيل ذلك أنه إذا كانت هذه الكراهية مبنية على مسألة دينية بحتا، فهذا واضح كأن يكره إمامته لبدعته أو يكره إمامته لفسقه أو فجوره وغير ذلك. أما إن كانت الكراهية دنيوية خالصة أو كانت لتعصب مذهبي كأن يكون أحد كأن يكون المأمون لا يرون الصلاة خلف بعض أئمة المذاهب الأخرى. إذا كانت, ها إذا كانت هذه الكراهية مبنية على مسائل دنيوية أو على نوع من التعصب المذهب أو غير ذلك فهذه كراهية لا عبرة بها ولكن الأولى والأسلم مع ذلك إذا, وقع مثل إذا وقعت مثل هذه الكراهية أن يتخلى الإمام عن الصلاة بهؤلاء المأمومين الذين كرهوا إمامته ولو كانت كراهيتهم له لسبب من هذه الأسباب غير معتبرة شرعا الله أعلم قال ويصلي بهم صلاة أخفهم وذلك لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء وفي الباب أحاديث صحيحة كثيرة جدا منها الحديث الصحيح المعروف عن معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان يا معاذ وذلك لما شكاه قومه لأنه كان يطيل الصلاة بهم ولكن في الكلام عن مسألة التخفيف هذه فإذا قررنا بأن التخفيف قد أتى به الشرع فنحن نقرر أيضا بأن التخفيف أو التطويل أمران نسبيان لا يعرفان إلا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي أمرنا بالتخفيف هو نفسه صلى الله عليه وسلم الذي ثبت من فعله أنه كان يصلي الفجرة بما بين الستين والمئة من الآيات وأنه صلى المغرب بطول الطوليين سئل ابن أبي مليكة راوي الحديث عن طول طولين فقال المائدة والأعراف وكذلك ثبت عنه أنه صلى المغرب بسورة الأعراف قسمها بين الركعتين وثبت عنه أشياء كثيرة من هذه صلى الله عليه وسلم فالاقتصار على الصور القصار ليس من هديه سواء في صلاة المغرب أو في غيرها فقد ثبت عنه عكس ذلك والتخفيف الذي طلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تخفيف في القراءة والتخفيف في جميع أركان الصلاة ولكن مع عدم الإخلال بشيء من أركانها فقد ثبتت أحاديث كثيرة تدل على وجوب الطمأنينة في الصلاة وعلى وجوب الطمأنينة في كل الأركام من اعتدال أو ركوع أو سجود ففي حديث المسيء صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآه صلى قال له ارجع فإنك لم تصلي ثم أمره من ضمن ما أمره به بالاعتدال في الركوع والسجود والاعتدال وغيرها كذلك أخرج الإمام أحمد أصحاب السنن بإسناد صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئوا لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود ومثله ما أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لم يقيم صلبه في الركوع والسجود وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القارين الذين ينقرون صلاتهم سماهم, سماهم بأنهم يصلون صلاة المنافقين فقال كما في حديث المعروف عند مسلم تلك صلاة المنافقين يجلس يرقب الشمس يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا وكذلك لما رأى رجلا يصلي بسرعة في المسجد قال لصحابته ترون هذا لو مات يعني هذا الرجل ترون هذا لو مات مات على غير ملة محمد ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم إنما مثل الذي يصلي ولا يركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا تمرة أو تمرتين فما يغنيان عنه فمثل للذي يصلي الصلاة ولا يتم أركانها بالجائع الذي يأخذ تمرة واحدة فهي لا تغني عنه شيئا فكذلك الصلاة أن قصة لا تغني عن صاحبها شيئا وهذا الحديث أخرجه ابن خزيمة بسند صحيح وأخرجه أيضا الطبراني في المعجم الكبير كما ذكر ذلك الإمام الهيثم في مجمع الزوائد وقال عنه اسناده حسن كذلك سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم سرقة من الصلاة فقال أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته فلما سأله الصحابة كيف يا رسول الله كيف يسرق من صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها وهذا حديث أيضا صحيح جليل أخرجه الإمام أحمد وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهب في تلخيصه وأخرجه أخرجه أيضا الإمام مالك في الموطأ ولكن مرسلا فهذه الأدلة كلها تدل على أن التخفيف مطلوب نعم ولكن دون أن ينافي أو يعارض إتمام أركان الصلاة من ركوع وسجود واعتدال ومن قراءة كما كانت عليه قراءة رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقدم السلطان ورب المنزل لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي مسعود مرفوعا لا يأمن الرجل الرجل في سلطانه وفي لفظ آخر لا يأمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه وكذلك أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن مالك بن الحويرث أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يأمهم ليأمهم رجل منهم وهذا ظاهر إن شاء الله وهذا بطبيعة الحال مقيد بمسألة الإذن أي إذا أذن صاحب إذا أذن السلطان أو رب المنزل لشخص آخر أن يأم فلا حرج إن شاء الله في ذلك قال إذا ويقدم الأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن وذلك للحديث الذي ذكرنا بعضا منه وهو حديث أبي مسعود يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا فذكر هذه المسائل التي يقدم بها الإمام وهي ال ال ال الإتقان في قراءة كتاب الله عز وجل ثم العلم بالسنة ثم أقدم الهجرة ثم السن ولم يذكر الشوكان رحمه الله تعالى في هذه المسائل لم يذكر إلا ثلاثة ولم يذكر الرابع وهي الهجرة وذلك للحديث المعروف الصحيح الذي أخرجه البخاري لا هجرة بعد الفتح وهذا الحديث يدل على أن المكة, لما المكة والمدينة لما صارت معا دار إسلام لم يعد هناك هجرة ولم يعد هناك مجال لذكر المهاجرين أو لذكر أقدم الناس هجرة أو غير ذلك لذلك فقد أخطأ من ذكر أن أبناء المهاجرين أيضا يقدمون تبعا لهذا الحديث قال وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين به وهذا واضح لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم هذا الحديث أخرجه البخاري وغيره أما موقف المؤتمنين من الإمام فقال وموقفهم خلفه إلا الواحدة فعن يمينه وذلك لحديث جابر رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعله عن يمينه ثم جاء آخر فقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيديهما فدفعهما حتى أقامهما خلفه حتى أقامهما خلفه أي إن كان واحدا فموقفه عن يمين الإمام وإن كانوا أكثر فموقفهم خلفه ولم يخالف في ذلك أحد سوى ما نقل عن سعيد بن المسيب أنه قال إن هذا مندوب فقط وما نقل أيضا عن النخي الإمام القاضي النخي أنه قال أن الواحد يقف خلف الإمام ولكن هذان المذهبان باطلان فاسدان معلوم فسادهما وذلك لمخالفتهما نص الحديث الصريح الصحيح وأما بالنسبة للنساء فإمامة النساء وسط الصف هذا موقفها وأولا جواز إمامة المرأة بالنساء فهذا أدلته كثيرة منها حديث أم ورقة ابن أم ورقة بنت نوفل الأنصارية التي أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن كان يزورها في بيتها فجعل لها مؤذنا وأمرها أن تأم أهل دارها فهذا يدل على جواز إمامة المرأة بأهل دارها من النساء وألف في ذلك أبو اليسر عبد العزيز بن الصديق حفظ الله تعالى رسالة اسمها حسن الأسوة في إمامة المرأة بالنسوة جمع فيها ما جاء في هذا الباب من الأحاديث الدالة على الجواز ولا يعارض الأح هذه الأحاديث شيء إلا ما جاء في حديث لا خير في جماعة النساء ولا عند ميت فإنهن إذا اجتمعنا قلنا وقلن ولكن هذا الحديث الذي أخرجه الطبراني في الكبير كما نقل ذلك الهيثم في مجمع الزوائد وقال عنه فيه الوازع بن نافع وهو ضعيف فهذا الحديث لا يثبت خصوصا وقد عارض الأحاديث الصحيحة في الباب وأما موقف, النساء، موقف المرأة إن, كا إن أمت النساء فتقف في وسط الصف وذلك لما روي من فعل عائشة أنها أمت النساء فقامت وسط الصف وهذا حديث أخرجه كثير من الأئمة في كتبهم منهم عبد الرزاق في مصنفه والدار في سننه والبيهقي في السنن الكبرى وأبن أبي شيبة في المصنف وغيرهم وتقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء وذلك لحديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان أخرجه الإمام أحمد وغيره ولكن فيه شهر بن حوشب وهو ضعيف من قبل حفظه ولكن يؤيده ما ذكرنا من حديث الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف أنسان واليتيم خلفه ووراءهما العجوز كما ذكرنا ذلك وكذلك قوله الأحق بالصف الأول هم أولو الأحلام والنهى وذلك لحديث أبي مسعود الأنصار في الصحيح مرفوعا ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهو حديث صحيح وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم وأن يسدوا الخلل لما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الإمام وسدوا الخلل وسط الإمام وسدوا الخلل وله شواهد ترفع درجته إلى الصحة وكذلك ما ورد في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة وكذلك في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول يقبل على المأمومين فيقول لهم أقيم صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري وغيرها من الأدلة المعروفة وأكثر ما جاء من هذه الأحاديث وفيه وعيد شديد قوله صلى الله عليه وسلم عباد الله لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم وأن يتم الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك يعني أن يتم الصف الأول أولا ثم بعد ذلك الثاني ثم الثالث إلى غير ذلك وهذا واضح دليله ما جاء في كثير من الأحاديث الصحيحة منها ما أخرجه مسلم وغيره عن جابر بن سمرة قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم عز وجل قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم قال يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف فهذا واضح وكذلك من الأولى أن, تتم أن يتم إتمام الصفوف من اليمين وذلك لما في ميام الصفوف من الفضل العظيم فقد جاء في حديث فيه بعض الضعف يعني ضعفه بعض أهل علم مصححه وآخرون وحسن وآخرون قوله, تعالى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ما من الصفوف ولكن هذا وإن كان ضعيفا حتى على فرض ضعفه فقد ورد ما يشهد له من أفعال السلف أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وفي الحصة المقبلة أو الدرس المقبل نتم أبوابا أخرى خاصة بصلاة الجماعة مثل السجود السهوي وقضاء الفوائت وغيرها سبحانك اللهم بحمدك أشهد والله لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك هذا آخرين لا ندش أسماءهم بالتفصيل ولكن ورد ورد هذا ضربان المعرف وغيره أيضا في ما لا أبو مسعود هذا اسمه بالكامل أبو مسعود هو أبو مسعود الأنصاري أبو مسعود عقبة ابن عمرو أبو مسعود عقبة بن عمر أو غير ابن عمرو الأنصاري وغيره من مسعود أي وليس أنصاري أنه هو صاحب الشأن أو صاحب ذلك المكان العمل أو غير ذلك الأول تقديمه وإن كان الكل سواء في ذلك العمل فلا يدخل في هذا الباب. يعني الأساس في هذا الباب هو التراضي فيما بين الناس يعني أن لا إن كان رئيسك أو سلطان أو كذا لا تقدم نفسك أمامه إلا إن أذن لك وارتضى لنفسه ذلك. في جلسة الاستراحة لما تكلمنا عنها. قلنا نقلت لكم قولا لابن تيمية رحمه الله تعالى أنه إذا كان فعلك الجلسة الاستراحة يؤخرك عن متابعة الإمام تأخيرا كبيرا بحيث لا تدرك معه الأركان الأخرى فلا تفعلها أما إن كنت إذا قمت بجلسة الاستراحة هذه فلا يؤثر ذلك في الأركان المقبلة فلا حرج أن تفعلها ولكن مع ذلك قال ابن التيمياء الأولى أن لا تفعلها وراء الإمام الذي لا يفعل جلسة الاستراحة الأولى أن ألا تفعلها الله أعلم أيها يعني خصوصا المدامة هذا شيء قال الشيخ الإسلام مثلا في ركن مم. لقد تدركه ومزاق هذا الركن في الركن المقبل بطبيعة الحال الركن المقبل بعد جلسة الاستراحة إنك أمكنت من إدراكه بجلسة الاستراحة تفعلها وتم تدركه ولكن لك لكنك أنت قلت جلسة, جلسة الاستراحة وكان من النقارين الذين سرعان ما كبير ركنين أو أكثر فلا تفعلها بطبيعة مم. يعني ذهب إلى ظاهر الحديث ظاهر الحديث الذي قاله لابن أم مكتوم يعني يوجب واضح بغير سماء الآذان يعني السماء هل تعني به السماء الحسي يعني أنك تسمع الأذان أو تع... معنى أنك تعرف تعرف أن الأذان قد أن وقت الصلاة قد وصلت وأن هذه هي وقت الأذان وكذا. نحن في, يعني في هذا فهد لخصوصا فهد وقت نعرف وقت الأذان أيه يعني إلا من نسيه أو كذا أو سهى عن ذلك وإلا ف... لم تسمع فإنك تعرفها. أي ولكن بظاهرها ولكن لا تكون ظاهريا جامدا على الظواهر. إن واضح أن المقصود بقوله ألا تسمع النداء معنى أنك بما أنك تسمع النداء فلم يبقى لك عذر. إذا لم تسمع النداء فقد تعتذر بقولك أنا لم أسمع النداء فلهذا لم أحضر إلى غير ذلك ولكن دمت تقد سمعت النداء فارتفع العذر كذلك إذا عرفت بأن الأذان دون أن تسمعه حسيا ولكن عرفت بأن هذا وقت الأذان فكذلك لم يبقى لك عذر يعني هذه ظاهرية كبيرة جدا أن تقف عند مسألة سماع النداء سماع حسيا لتنكي ظلم طيب قلت أنا للمرة فائتة قلت كنت سؤالت السؤال قلت أنه إذا كنت تعتقد أنك يمكن أن تدرك الركوع ففي هذه الحالة تقرأ الفاتحة ثم تدرك الركوع معه ولكن أصلا حتى إذا أدركت الركوع معه هل أدركت الركعة أم لا هذا مسألة, آخر. مسألة أخرى ف يعني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 إلا الصف دائما يبدا من الوسط تكمل هكا اذا لا دي مشهد ما دخلش في مسألة نية وان قتلكم إذا كانت لمسألة دينية فيعتبر فيها إذا كان مثلا يكرهونه لأنه فاجر أو فاسق وكذا فلا يبرته بهذه الكراه أو إذا كانوا يكرهونه يعني بلاكس يعني تعتبر بهذه الكراه أما إذا كانوا يكرهونه لأنه يحافظ على السنة وكذا فلا أصل لهذه المسألة وكذلك إذا كانوا يكرهونه لمسألة دنيوية بحتة فهذا أيضا لا يبرته به ولكن مع ذلك الأولى أن لا يأمهم ولو كارهم لأنها يؤدي إلى النزاع والشقاق ويؤدي إلى أنها أولى الناس يصلون صلاتهم بشكل يعني قد يكونوا موسوسين أو غير ذلك أو يكرهون الصلاة وراءه فتؤدي بهم إلى مزالق وغير ذلك فالأولى تركوا ذلك م. ويبين له بيله. قال يلحنوا في قراءة الفاتحة. يقول الرحمن الرحيم. الله سبحانه الرحمن يبقى الرحمن. تقول تعبت عليه. الرحمن الرحمن. صحيح. طأب خطأ. يعني أشنا هو السؤال بالضبط. مخطئ والمأموم مخطئ. مرفوع عنه من الحرج لا شيء مسألة ليس فيها شيء يعني الأول أن المأمور لا يصحح حتى يعرف الآية كيف هي ولكن صحح وقع الفعل لا شيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لَا مُرَا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوبك ما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم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 أرسله معنا عدي يرتاع ويلعب وإن له لحاف قال إني لا يحزنني أن تذهب به وأخاف أيق له الذئب وأنتم عنه غافلون.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 وأوحينا إليه لا تنبئنه بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاؤوا أباهم عشايا